اسمع اسمع وافتح قلبك قبل أن تفتح أذنيك فإن في هذا الحديث ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يا عجبا للناس لو فكروا يا عجبا للناس لو فكروا حاسبوا أنفسهم أبصروا وعبروا الدنيا إلى غيرها فإنما الدنيا لهم معبر إذا لابد من العمل والصدق والإخلاص والصبر والاحتساب وإلا سنقول وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي وطول حزني إن أكن أوتيته بشماليه، وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابه؟ وأحرَّ قلبي أن يكون مع القلوب القاسيه. تظن أن الموقف قد انتهى إما إلى جنة وإما إلى نار قال سبحانه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرنكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبسمت والمتكبرين والفريق الآخر وَسِيقَ الَّذِينَ الجنة رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم, وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ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 الغافل والناسي والساهي والمنكر لذلك اليوم ويقول الإنسان إذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا لا يذكر الإنسان أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثي ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتي ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بهاصلي وإن منكم إلا واردهم كان على ربك حتما مقضي ثم ننجي من ثم ننجي من ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا وندر الظالمين فيها جسيا يا صاحب القلب هل نحن منهم هل نحن منهم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقوا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 لا یَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ